what's up fun لغو عن ذنب انه من إني <تصفيق> وجدتم <تصفيق> <تصفيق> <تصفح> waja tu a waòman yes judu وزين لهم السيد All right. <laughs> وُرِ اَفْضًا قُنْتَ ام كُنْتَ مِنَ الْكَذِيبِ بكتابي هذا فألقه إليهم hola na no وَلَمْ رُؤْ إِلَيْكِ فَانْظُرِي يا اي غلمل اوف في أمري ما كنت قاطعة نن من حد أَلَمْ نُرِ إِلَيْكِ ف... وانت يفعلون و وإن का فلأنتم بهديتكم تفرعون ارجع إليهم ارجع إليهم فلا نكتياً wala